إن الذي نَ آمنهُ وَامِلُ الصالحاتِ لَهم ججناةٌ خالدين فيها ووعد الله حقا وهو العزيز الحكيم قال قسمت واتي بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل داب وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله أروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في غلال مبين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 وَوَصَّىٰ فِينَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أنشكر لي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 ان خردل فتكون في صخره فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير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 الأصوات لصوت الحمير صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا, قالوا بل اتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير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 غَدغ وَل إِ سَألتَهُ منْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرلَ يَقولنَ اللهَّ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 وإذا غشيهم موج كالظلل دعبوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عو ولده أَلَمَّا وُلِدَ وَجَاءَ عِنْدَهُ وَالِدُهُ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ